اللهم صل وسلم وبارك اما بعد فلما تعلقت اراده الله في العلم القديم بظهور اسرار التفصيل للبشر الكريم بتكديم وتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة ففلقت بيتة التصوير في العالم المتلك الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المتلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الاصلاب الكريمه والبدون فما من سلب ضمه الا وتمت عليه من الله النعمه فهو القمر التام الذي يتلقن في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الاكدار الازليه بما قضت واظهرت من سر هذا النور ما اظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الاسراب الفاخره والأرحام الشريفه الطاهره حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر ونورا أن يرى الأفكار دهوره وبار فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لتيه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموسوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويعا للمتعلقين بهذا النور المبين وإن تعرب الأجلام عن خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سيار أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبكيت رأس 124. على مر الأيام والشهور والسنين داعي داع بهذه الحضره الكريمة ولاعج التشوك إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروعان بروح ذلك النعيم